والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَةً ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وَأَصْحَابُ الرس وثمود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 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائخ وشيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Wakala قَرِينُهُ هَٰذَا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 قال لا, لدي وقد قدمت قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما Bijzonderlijke rol van de mensen die in de buurt de buurt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 aan de ene kant van het woord. Ik wil het woord geven aan de